ya ila yumr ilayya falah sa'ala alayya lam aji ودوجت كلي وبساطك فذلي مخلص القلبي لعلي يمنحه الخير سخيا لذت بالباب وحيدا ربي لا كنت طريدا من يا إله انظر إلي فالهغى استولى علي لم أجد بين يدي عملا يرجى لغيا لك قد وجى سال طالبي لعني غير السخيه سخيه, سخية اسقلع الذنوب سوادت سوح العيوب فمت منها اتو لك أشكو ضعف حالي وأهواني وضلالي وسوا عليا كمالي فهديني النهج السوية يا إله انظر إلي فالهغى استولى علي Hvis jeg har været røs løyale Så hvordan er jeg så løsh høyale لي ون بالخفايا يا غفورا للخطايا اقبل اليوم رجايا